بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما زلنا مع ذكر المسال الاعتقاد في كتاب مختصر في العقيدة لدكتور خالد مشيقح حفظ الله تبارك وتعالى ويذكر الآن صور من صور العبادات ذكر بعض الصور ذكر الدعاء حبيث الله تبارك وتعالى والآن يعني من توابع الدعاء مسألة طلب الحي من الميت أن يشفع له عند الله تكلمنا فيها هذه وصلنا إلى موضوع التوسل صحيح نعم قال التوسل هو التقرب إلى شيء بالشيء التوسل هو التقرب إلى شيء بالشيء يعني شيل السين وحط مكانها صاد صارت التوصل نفس المعنى. إذن التوسل هو التوصل توصل اوضح وصل شيء بشيء التوصل فالتوسل هي التوصل والسين والصاد تتناوبان غالبا السين والصاد تتناوب غالبا مثل بسطه وبسطة زين بسيط وبسيط وكلمات كثيره السين والصاد تتناوبان وهناك قرفه ذكرها بعض العلم ذكر الإمام في الميزان وهو أن رجلا من أهل العلم من أهل بغداد وضم اسمه صالح الشيخ صالح جزره رحمه الله تعالى وهو تلميذ بن معين وذهب إلى الشام فحضر درسا لأحد علماء الشام فقال هذا الشيخ في درسه والسين والصاد تتناوبان يعني تنوب السين عن الصد تنوب الصد عن السين يعني في الكلام مثل الصراط الصراط بسطة بسطة توسل توصل يعني سين صد حط سين حط صد ماشيه الأمور طيب قال والسين وصدت تتناوبان فالمهم فهذا الشيخ صالح جزره سأل من بجانبه لأنه في الشام وهو من أهل بغداد أصلا ما يعرف الشيخ ولا يعرف اللي هي فسأل من من هذا الشيخ فهذا أبو صالح قال طيب فالمهم يوم خلص الشيخ رفع يده ليسأل قال نعم قال يا أبا سالح أسلحك الله هل يسح أن نقول نحن نقص عليك أحصن القسس حط سيم كان الصاد العب بالكلام قال يا أبا سالح أسلحك الله أسلحك يعني أخلاك عظم زين هل يسح أن نقول نحن نقص عليك احصنه القسس واضح إذا إنه قالت تتناوبان فسكت الشيخ فقال لا لا يصلح هذا قال أنت قلت تتناوبان ما عن جبت عندي أنت قلت تتناوبان سكت الشيخ عرفنا غلطان قال لا لا تتناوبان غيرت رأيي يعني. لا تتناوب ثم قال فما تقول أنت يلا ماشي انا ما غلط أنت شو تقول شو أنت قال تتناوبان غالبا لا دائما تتناوبان غالبا مثل اللام والراء ترى زين اللام والراء تتناوبان أيضا تقول هملت عينه تقول همرت عينه ايضا أيضا تتناوبان أحيانا والسين وصلت تناوبان أكثر لكن غالبا وليس دائما فهنا تتناوبان تقول التوسل وتقول التوصل التوسل وتقل التوصل نعم هو التقرب إلى شيء بالشيء يتقرب الى إلى شيء بشيء آخر يعني يوصلك إليه يوصلك إليه في الاصطلاح ان يذكر الدعاء في دعاء ما يرجو أن يكون سببا في قبولي اتوسل أتوسل إليك بنبيك أتوسل إليك بعملي أتوسل إليك بفلان أتوسل إليك بأسمائك وهكذا تتوسل الى الله تتقرب إلى الله بشيء خارج طيب قال التوسل في أصله ينقسم إلى قسمين توسل مشروع وتوسل ممنوع ثم ذكر صوره المشروع عادة اهل العلم يقول المشروع ثلاثة أنواع المشروع يجعلون ذات أنواع المؤلف هنا حفظ الله تبارك وتعالى يعني فصلها جعلها ستة جعلها ستة أنواع لكن في النهاية تعود إلى الثلاثة تعود إلى الثلاثة قال التوسل الى الله بأسمائه وصفاته هذه واحده كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث فقدم قوله ايش يا حي يا قيوم انما تقول اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك واعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما ابوء لك بنعمتك أبو بدمي فاغفر لي قدم مقدمه طويله حتى يقول اغفر لي فهذا اسمه التوسل الى الله بأسمائه وصفاته يذكر اسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى تقول اللهم يا حي يا قيوم تقول اللهم اني اسالك بانك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد واضح الله لا هذه كله ثناء على الله زين وباب الثناء كثير جدا فتبدا بالثناء على الله والمديح له سبحانه وتعالى ثم بعدك تدعو فهذا يسمونه التوسل الى الله بأسمائه وصفاته طيب قال توسل الله بأسمائه وصفاته التوسل الى الله بذكر وعده يعني تقول ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسل كان ظهر أنه من الدعاء وليس من التوسل لكن ذكره المؤلف هنا التوسل الله بأفعاله كان يقول اللهم كما رزقت فلان فارزقني هذا أيضا داخل في الدعاء لكن كما رزقت فلان فارزقني يعني أيضا هذه في الثناء على الله أنت, أنت الرزاق أنت رزقت فلان فارزقني ممكن أن تجعلها نقطة لوحدها ممكن أن تتبعها لما سبق أن يتوسل الله بأعماله الصالحة، وهذا مشهور جدا. إنسان يتولى الله بأعمال الصالحة. وأشهر ما في هذا حديث الثلاث الذين دخلوا الغار. حيث أن دخلوا الغار تولى الله بأفعالهم. واحد قال بالأجير، واحد قال ببنتي عمه التي راودها عن نفسه، والثالث قال ببره بوالديه. فتوسلوا إلى الله بأعمالهم الصالحة. فهذا جاز لا شك فيه. فأنت تتوسل الله بأعماله يقول الله من سوءك بإيماني. اللهم أني في بتصديقي لك اللهم أني يسألك بحبي لك اللهم أني بحبي لرسولك اللهم أني يسألك بصلاتي بصيامي بصدقاتي ببري والدي، بكفالتي للأيتام أي عمل صالح عملته تقربا إلى الله تبارك وتعالى فتسأل الله به وهنا مهم جدا أن الإنسانة كله ما يسمى بالخبيئة يعني اعمال صالحه لا يدري بها احد اذا احتجت تسال الله بها مثل الثلاثه اللي دخلوا الغار هالثلاثه اللي دخلوا الغار سالوا الله باشياء يعني لا يعلمها احد بينهم وبين الله سبحانه هذا ببره بوالديه ما نشره بين الناس الظاهر واخلص فيه لله ودليلنا ما لانه اخلص فيه لله والذي قام على ابن تعنه ما كان عندهما احد والذي جمع المال للاجير ما دفعه الى هذا احد هذه خبيئة عمل خبيه بينك وبين الله تبارك وتعالى تخفيه عن الناس ونقلوا عن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه لما مات فقد مئة وقيل مئة بيت وقيل أربعون بيتا كان ينفق عليهم وهم لا يشعرون لكن بمجرد موته انقطعت النفقة فعلموا أنها من علي بن الحسين رضي الله مجرد أن توفي انقطعتها كان يخرج في آخر الليل ويوزع الأكل على الناس في بيوتها يحطه عند الباب ويمشي يفتحون الباب الفجر يلبون الأكل عند الباب ما حد يوزع لنا هذه خبيئة الإنسان يعني كلهم خبيئة وذك ذكر ابن عبد الحكم أو ابن وهب أحد تلاميذ الإمام مالك قال لم يكن لمالك يعني تميز بالنسبة لغيره في كثير عبادته ولا كثير صلاة ولا كثير يعني عابد إمام يسمى إمام أهل المدينة رحمه الله تعالى زين وصار للصيث أكثر من اللي يعني من أقرانه أكثر من أقرانه صار للصيث غير متميز الإمام مالك قال الشافعي إذا ذكر العلماء فمالك النجم بين العلماء يقول ما أرى هذا؟ الهيبة التي في قلوب الناس لمالك يقول ما أرى هذا إلا لخبية بينه وبين الله يقول في شيء بينه وبين الله ما حدث فيه هو الذي جعل الله سبحانه وتعالى يجعل هذه أو لأجلها الله جعل في قلوب عباد هيبة ومحبة لهذا الرجل رحمه الله تبارك وتعالى على كل حال إذن من التوسل التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة يعني أن تعمل أعمال صالحة ثم تسأل الله بها. أسألك بصلاتي، بصيامي، ببري، بإخلاصي، بتقواي بمحبتي لك، بمحبتي للمسلمين، بأصلاحي لذات البين أي, أي عمل صالح أن تقوم به الخامس أن يتوسل الله بذكر حاله يعني كما ذكر ربي إني لما أنزلت الي من خير فقير لما قالها موسى أسرس السلام لكن هذا لا يدخل في قول المشهور عند الناس اللي علمك بحال يغني عن سؤالي أن إبراهيم عليه السلام قالها علمك بحالي قال غير صحيح أبدا لم يثبت هذا أبدا وإنسان يدعو الله تبارك وتعالى ولكن يتوسل إلى الله بفقره وحاجته إليه سبحانه وتعالى نعم التوسل بدعاء الصالحين وهو أن تذهب الى رجل صالح ترى فيه الصلاح والتقوى وتقول ادعوا الله لي وهذا كثير عند الصحابه كان ياتوا الى النبي ويسالونه الدعاء كما جاءه الاعمى قال ادعوا الله ان يودي لي بصري جاءته المراه السوداء التي كانت تصرع فقالت ادعوا الله ان يثب عني هذا الصرع لما اوكاشه قالوا ادعوا الله ان يجعلني منه هذا طلب الدعاء من الصالحين ما انكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا أنت ادعو لنفسك لا لا اذا لا بالعكس اذا جاءك انسان سالك أن تدعو الله لا ادعو الله لا ما في مشكله فالقصد طلب الدعاء من الصالحين لا باس به أمر طيب ومطلوب أن يطلب من الصالحين ان يدعو الله له لا مانع من هذا طيب تقول لرجل صالح ادعو الله له هذا كله هذه الانواع كله من التوسل المشروع المباح وبعضه مستحب طبعا قال القسم الثاني التوسل الممنوع التوسل الممنوع ان يتوسل الله بذات نبي او عبد او كعبه او كذا اللهم اني اسالك بنبيك اللهم اني اسالك بعبدك الصالح هذا لا يجوز وإنما يجوز تساله بدعاء عبده الصالح اللي قلنا قبل قليل المشروع ان تذهب الى هذا العبد الصالح تقول ادعو الله لي ثم تقول يا رب استجب دعاءه لي اللهم من يسألك قبول دعائه لي فهذا هو التوسل بدعاء الصالحين اما أن يقول اللهم أني أسألك بعبدك هذا لا يصلح ما فعله الصحابة أبدا ما نقل عن صحابي واحد أنه قال الله ما نسألك بمحمد أو نسألك بحبك لمحمد لأن حتى, حتى عقلا ما تستقيم يعني واحد يجيك يقول لك أسألك كثر ما تحب ولدك عقل شك أنت بولدي ولدي أعطي ولدي أحب ولدي أنت ما دخلك في هذا الموضوع أسألك بولدك ما, ما, ما يصلح أبدا هذا فالقصد ان الدعاء توسل الله بذات الصالحين هذا لم يثبت ابدا ولا يشرع نعم ان يتوسل بحق نبي بحق فلان اسالك بحق فلان كذا حق فلان له وليس لك فما يصير انا أحسن اسمك محمد يعني انا احسن الى محمد زين فياتي ضيدان زين انا احسن لمحمد يجي ضيدان حق محمد قال أسألك بحق عثمان ان تعطيني الحق عثمان هو اعطاني يعني يستاهل عثمان أنت شكله ما دخلك الموضوع ما دخلك أنت واضح؟ فما يصير يسأل بحق شخص آخر واضح؟ فعندما تسال الله تقول أسألك بحق محمد لا حق محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم وليس لك فهذا لا يصلح أيضا قال أنت أسأل بأسماء الشياطين هذا الشرك هذا اللي هو أن يدعو الشياطين من دون الله تبارك وتعالى هذا من الشرك وهذا يمكن يحدث عند السحر والمشعوذين زين بدعاء الشياطين توسل يقول اللهم أني اسالك أسألك اسماهم قشر ما تعرف قرام حتى إذا حاولت قرام ما عرف اللهم أن أسألك بشحبوط وشلحطوط ومنحطيط وكرووش ما هذا اللي قصوا عليهم ما ادري فالقصد إن سؤال الله بأسماء الشياطين هذا من الشرك هذا من الشرك طيب فالقصد أن التوسل ينقسم إلى قسمين. توسل مشروع وتوسل ممنوع. عيد لنا التوسل المشروع مثل ماذا؟ توسل الله بأسماء وصفاته. سبحانه وتعالى. بعد؟ توسل بوعده. سبحانه وتعالى. بالاعمال الصالحة. لسان الحال دعاء الصالحين هذا كله توسل مشروع مسموح مفتوح بابه الممنوع مثل ماذا بذات شخص معين او بجاهه طيب او بحقه طيب او باسماء الشياطين او غير ذلك هذا ممنوع هذا ممنوع وهذا من البدع هذا من البدع او الله تبارك وتعالى بها ونفرق يعني بعض الناس لا يفرق بين التوسل والاستغاثة وهذا يلبس به أهل البدع على بعض الناس ويقول ها فلان من أهل العلم يقول التوسل بدعة سويته شرك وكذلك الاستغاثة بدعة ليش سوينه شرك لا استغاثة شيء والتوسل شيء آخر لابد أن نفرق التوسل نعم بدعة لكن الاستغاثة شرك توسل بغير الله طبعاً, طبعاً. بغير المشروع توسل بغير المشروع هذه بدعة ومعصية وبعضهم يقول شرك أصغر لما تقول الله من توسل إليك بفلان أتوسل إليك بحق فلان هذه بدعة طيب. لكن لما تستغيث بفلان تقول يا فلان أغثني يا فلان ساعدني هذا ما هو توسل نفرر ننتبه لأن أهل الباطل يلبسون يدخلون التوسل بالاستغاثة ويستدلون بأدلة التوسل على جواز الاستغاثة واضح؟ فيلبسون على الناس لا بد أن نفرق التوسل شيء والاستغاثة شيء التوسل هو جعله وسيلة وسيلة بينه وبين الله كبرك. أما الاستغاثة دعاءه خاصة طلب منه والله سبحانه يقول يا أيها الذين أنتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة أي الأعمال الصالحة التي تقربكم إليه اللي هو توسل المشروع الأعمال الصالحة التي تقربكم إلى الله طيب أبتغوا إليه الوسيلة أي الوسيلة التي توصلكم إلى الله من عموم الأعمال الصالحة ليس فقط يعني الدعاء وكذا لا الدعاء من الأعمال الصالحة لكن صلاتك صيامك صدقاتك هذه كلها أعمال صالحة إيمانك كذا أعمال صالحة توسل إلى الله يتقرب إلى الله بأعمالك الصالحة فالقصد أننا نفرق بين التوسل والاستغاثة فالتوسل ممنوع إذا كان بدعيا ويسمى بدعه ولا ولا يجعلونه من أنواع الشرك إلا بعض أهل العلم يسميه شركا أصغر طيب لكن ليس كالاستغاثة الاستغاثة الشرك الأكبر مخرج من الملة فنفرق بين هذا وهذا الله المستعان طيب قال النوع الثاني الاستعانة النوع الثاني الاستغاثة الرابع الثالث الاستعاذة الرابع المفروض زي عندنا إذن الاستعانة والاستغاثة والاستعاذة الاستعانة استغاثة الاستعانه الاستعانه هي طلب العون طلب العون الاصل الإنسان لا يستعين الا بالله اذا استعنت فاستعن بالله يقول لي ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم لكن الاستعانه نوعان وكذلك الاستغاثه وكذلك الاستعادة طيب يعني في شيء يستطيعه الانسان ما في معنى تستعين به فلان ساعدني في الكرسي استعنت به تعنت به لكن يقول فلان أعني على دخول الجنة دخلني الجنة أرسلان واضح هذا لا, هذا لا أفلان أعني في إنجاب ولد ما يصير واضح إلا لا هذه الأشياء لا يقدر عليه إلا الله وإذا الاستعانة بالله تبارك وتعالى طلب العون من الله طلب العون فإذا كان طلب العون هذا ممن يستطيعه لا تقس من بشر من اي احد وتطلب منه ما يستطيعه ما في لكن طلب العون في شيء لا يستطيعه الا الله لا يجى ان يطلب الا من الله شيء لا يستطيعه الا الله لا يطلب الا من الله سبحانه وتعالى وكذلك الامر في استغاثه فاستغاثه الذي من شيعته اي طلب ايش طلب الغوث انت الان مثل بجليب الغوث الغوث يعني الناس ساعدوني يجوز يجوز لانه يقدرون يساعدونك يقدرون يساعدونك كذلك الاستعاذه زين تقول فلان اعوذ بك من شر فلان لا يؤذيني امنعني منه وهو يستطيع ان يمنعك منه يجوز يجوز طيب فالقصد ان الاستعانه والاستعاذه والاستغاثه اذا كان في شيء يستطيعه الانسان شاس اما تستغيث به من النار تقول يا فلان أغثني من نار جهنم لا هذا لا هذا لا يستطيعه إلا الله أعذني يا فلان من الشيطان الرجيم لا هذا لا يستطيعه إلا الله جل وعلا فالأشياء التي لا يستطيعها إلا الله لا يجوز ان تطلب من البشر وهناك بيتان جميلان جدا للمتنبي يقول لسيف الدولة المداني يقول يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره لا يجبر الناس عظما أن تكاسره ولا يهيضون عظما أن تجابره واضح؟ يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره هو قد يقصد يعني ألوذ به فيما أؤمله من الأمور التي يستطيعها ومن اعوذ به مما وحاضره ايضا يعشل التي يمنعني فيها من العدو ولا شيء يعني يستطيع أن يمنعني فيها ثم زاد عليها شوي مبالغ وهكذا الشعراء لا يجبر الناس عظما أن تكاسره ولا يهيرون عظما انت جابر هذه مبالغه وذاك ابن القيم رحمه الله تعالى يقول كان الشيخ سنتين ينكر هذين البيتين على المتنبي يقول هذا الكلام ما يجوز ان يقل بشر هذا يعني البيتان جميلان، ولكن لا يقالان لبشر. يقول وهذا لا يقال لبشر. ثم ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى يقول وكان شيخ الاسلام تيمي ربما دع الله في سجوده بهذين البيتين لجمالهما. يعني البيتان لكن يقالان لله. فكان شخصا يقول هذا لله. يا من ألوذ به فيما أُمِلُه ومن أعود به مما أُحادره لا يجبر الناس عظم انت كاسر ولا يهضن عظمًا. ان تجابره يدعو الله بهما يقول هذا الكلام يوجه لله لا يوجه للبشر لانه في غلو في غلو والشعراء كما قلنا باب الغلو عندهم مفتوح ولذلك من اعدب الشعر اكذبه اعدب الشعر اكذبه ويبالغون كثيرا في مثل هذه الامور في المديح والفخر حتى الهجاء يبالغون في هذا طيب وحتى في يعني التشبيه وكذا يعني حتى يقول إن أنكر ما أنكر عليهم أنه قال أحدهم لقد أخفت عباد الله كلهم حتى أخفت النطف التي لم تخلقي الله النطف خوفت النطف التي لم تخلق بعد يعني مبالغة ممجوجة يقول أهل العلم والثاني يقول كفى بجسمي نحولا أنني رجل لولا مخاطبتي إياك لم ترني ماشي قلنا ضعيف قلنا نحيف سموه لولا مخاطبتي اياك لم ترني يعني خرجت ما أبين فالقصد أن هذه مبالغات تسمونها مبالغات ممجوجة يعني زيادة شوي وهذا رأى شيخ سلطيني أن الذي قاله المتنبي في سيف الدولة من هذا الباب انه مبالغة فيه مبالغة لا يقال هذا للبشر المهم إذن أن الاستيعادته والاستغاثه والاستعانه جائزة إذا كان فيما يستطيعه البشر ولا تجوز فيما لا يستطيعه إلا الله تبارك وتعالى وإذا قال هنا المؤلف قال هي طلب العون والاستعانة عباده جاء بها التتاب والسنة قال تعالى قول اياك نعبد وإياك نستعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا استعين وإذا استعنت فاستعن بالله الاستغاثة هو طلب الغوت وهو إزالة الشدة قال الله تعالى استستغيثون ربكم فاستجاب لكم الثالث الرابع المفروض الاستعاذة وهو الالتجاء والاعتصام والتحرز يعني استعاذ به التجى إليه ومنه أعوذ بالله من الشيطان أي التجوا إليك يا رب التجوا إليك يا رب نعم فالقض أن هذه جميعا طيب الأصل لا تقال إلا لله لكن إذا قالها لبشر إذا كان فيما يستطيعه البشر فلا مانع الله أعلم طيب كم يأذن نقف هنا لأن باب المحبة طويل مودا نقطع من نصه خلاص نقف هنا إن شاء الله تعالى والله على وعلم صلى الله عليه وسلم وحمد وأنا اعتذر على الأسبوع القادم رح يكون صافي شاء الله تعالى إن شاء الله الاسبوع اللي وراه شاء الله تعالى Wirtime في أحد عنده سؤال يلا سام. شرك اكبر اي الذي يستغيث بغير الله في شيء لا يستطيعه الا الله شرك اكبر اي نعم كذلك الاستعانه وكذلك كذلك نعم سم اذا كان مع التوسل انه شون توجه؟ صح اذا كان التوسل اعتماد لب انه والله شوف التوسل التوسل هو, هو اذا جينا للتوسل كحقيقة التوسل حقيقة التوسل ما يطلب منه شيء انه يطلب من الله لكن جعل هذا سببا انه وسيط بينه وبينه فهو في النهاية قاعد يدعو الله بذلك يقول اللهم اني اسالك بفلان اللهم إني أسألك بحق فلان، فهو في النهاية قاعد يسأل الله سبحانه وتعالى، مو قاعد يسأل هذا، فهو لا يعتقد فيه شيء إنه ينفع أو يضر، لكن يعتقد أنه الله لا يقبل الدعاء إلا عن طريق فلان، فهذا التوسل، فهو في النهاية مو قاعد يدعو، مو قاعد يطلب منا، وإنما قاعد يطلب من الله، لكن يقول يا الله بسبب هذا، ذكرت المسألة، الله يجزاك خير. ها نتكلم عن التوسل كعبادة. لكن لو كان في أمور الدنيا مثلا بين انا يجي تقصيدان، قلت ضيدان أتوسل إليك بفلان، ما في شيء هذه ليست عبادة، هذه ليست عبادة، توسل بين الناس، أتوسل إليك بفلان، ما في شيء، لكن التوسل عند الكلق قرب إلى الله، هذه اللي عبادة، أما بين الناس بين حديث الناس هذه لا تعتبر من العبادات، فتتم تتوسل بفلان ولا كذا ولا ما ما تضر هذه ما لها شيء ما لا تدخل في الموضوع نعم. مثلاً, مثلا عشان ضيدان لأجل ضيدان ما فيها بصر ما عليك قام اسمك طيب نعم طلب الدعاء من الصالحين يعني هناك من منع وهناك من أجاز وهناك من جعلها مستحبة هو بس مجاز ال الذي جعلها مستحبة وفتحها كما يقال على مصر لحديث جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان يريد الحج فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تنسنا من دعائك يا اخي لا تنسنا من دعائك يا أخي قال فالنبي نفسه طلب الدعاء من عمر زين لكن أول شيء هذا الحديث لا يثبت لا يثبت زين وبالتالي فطلب الدعاء من الصالحين جائز لفعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا ثابت هذا عكاشة الصيحين لما قال ادعوا الله ان يجعلني منهم المرأة التي أصرع في البخاري لما جاءت رأيتني أسرع فادعوا الله لي فقال ان شئت صبرت ولك الجنة وان شئت دعوت لك قالت بل أصبر ولكن أدعو الله ألا أتكشف فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الرجل الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيح كذلك قال يا رسول الله أدعو الله لي أن يرد لي بصري قال إن شئت صبرت ولك الجنة قال بل أدعو الله لي وكذلك قصة أويس القراني مع عمر قال ياتيكم رجل من قرن كان فيه برص فدعا الله فأذهبه إلا قد بدرها في قدمي كان أبر الناس بأمه إذا لقيته فاساله أن يستغفر لك فكان عمر يبحث عنه كل سنة في خلافته أو في حياة بكر حتى لقيه وظن في خلافته فقال له ادع الله لي فقال أمر المؤمنين أنت من نسألك أن تدع الله لنا قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا فدعا له ثم اختفى وهذا يدل على صدقه وتقواه ما يبي الناس تعرفه ولا لو واحد غيره تعالى يلا من يريد له يلا يريد أن له ترى مستجاب لا لا ابدا اختفى دليل على صدقه وإخلاصه لله تبارك وتعالى فالشاهد من هذا أن طلب الدعاء من الآخرين الصحيح أنه جائز وهناك من كرهه طلب الدعاء من الآخرين وهو ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال الأصل في الإنسان أن لا يسأل غير الله طيب والانسان يدعو لنفسه ما يطلب من احد شيء ابدا ويقول يعني من كمال التوكل الا تطلب من احد شيئا حتى الدعاء ما تطلب من احد شيء هذا من كمال التوكل لكن لا ينافي اصل التوكل فكان يقول شسنتينيا الذي لا يطلب من الناس ان يدعون له زين افضل من الذي يطلب من الناس أن يدعو له وضحت لكن لا يحرم لا يمنع وكذلك كان شيخنا بن عثمين رحمه الله تعالى يقول هذا الكلام يقول الأفضل لا تسأل من أحد ان يدعو لك تدعو بينك وبين الله سبحانه هذا شيء بينك وبين الله لا تطلب من أحد شيء من هذا الأمر من هذا القبيل لكن لا يمنع مو حرام. فهذا يعني هناك من منع على سبيل أنه ينافي كمال التوكل ولا ينافي أصل التوكل <تصفيق> أيه، الظاهر لا الظاهر لا يقول هل يدخل في السبعين ألف لا يسرقون ولا يكتبون ولا يتطيرون هذا لا في سرقاة ولا كتب ولا تطير زين وإما قول عرمي توكلون هذا أيضا الذي يطلب الدعم من الغير متوكل الله تبارك و إذا عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا لقيته فاسأله أن ولم يقل له هذا ينافي كمال توكل. بل إن الحديث نفسه الذي فيه لا يسترقون وقتهم يطيرون. لما قال عكاش ادعو الله أن يجعلني منهم. ما قال له ما ما يصلح. إذا دعوت لك ما تصير منهم. ما قاله. بالعكس قال أنت منهم. واضح. إيه نعم. إشلون؟ ايوه ترفع استئناف استئناف استئناف انا باسطت في دينا امور امور امر انصح او لانقص الاجراءات لا ما ما اسف حكم تجسس الزوج على زوجته واهلها عبر اختراق موبايلاتهم بحجه يريد ان يتابع امورهم ويرعاهم لا ما يجوز ظنوا ولا تجسسوا تجسس محرم جاء في الكتاب والسنه المنعمه التجسس هذا لا يجوز حرم هم يطلبوا منك تعال شوف موبايلات نتابع عمورنا كذا ذكرنا كذا طيب اما هو يتجسس عليهم لا يجوز حكم الحمامات المغربيه وخلطات التقشير في الصلونات ما ادري عنها شو يصير عند النساء لكن المهم أن لا تنكشف العورات، أن لا تنكشف العورات. سواء هي تكشف عورتها أو غيرها من النساء كشف عورات من يتساهل في هذا لا يجوز الذهاب إلى هذه الأماكن. أما إذا ما كان فيه كشف عورات وإنما يعني مساج وغيره وكذا بدون كشف العورة، ما في بس إن شاء الله تعالى خلطات التقشير ما أعرفها والله، خلطات التقشير ما حسيت ما أعرفها. خلطات التقشير على كل حال الأصل الجواز. الأصل الجواز إلا إذا كان فيه شيء الحواجب أو ما منعت منهم كشف العورة أو لا هذا لا يجوز أما إذا كان مجرد تجمل هذا لا بأس إن شاء الله تعالى والله أعلم وصلى الله وسلم وعلينا محمد الله خير